لحبيبي ذكريات ذكرياتك مو ك ف ا ي جرحك اللي ف ا ز وحدد النهايه ة لا حبيبي والفلا لا لحبك الفلا اللي ما حبيبي يرخص ي ت ن 「なれ حبيبي وقلبي د ا ا ل ي ح ك ل ي ا اللي ي خ ص مات ف ي وليان اللي ب ق ت ل ت ع ن د ه ا كنت انت الحب وانت ا ل ا م ا ن كان لدنيا وجودك حس ا ن ي م ا داريت اللي بقلبك ل ن ت ه ى عادي يجرح و ا ل خ ي ا ن ة ت س و ا ه ا الليلك في القلب من حبه ماعنيه رفضه و ب ص م لو منا أ ع ا ن ي ل ا ل حبك ذكرياتك كلها